المؤمن ظلم العباد والله يقول لا تحسب أن الله غافلاً عما يعمل الظالمون وقد مر معنا فكن كما شئت إن الله ذو كرم إلا ثن فكن كما شئت إن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأس إلا ثنتين فلا تقربهما أبداً الشرك بالله والإضرار بالناس والمقصود كان مروان آخر خلفاء بني أمية قال الأمر لبني العباس كان أول خلفائهم أبو العباس السفاح المعروف ولم يدم طويلا فتولى بعده أخوه أبو جعفر المنصور وعانه على قيام الدولة أبو مسلم الخراساني وعبد الله الخرساني وعمه عبد الله بن علي وابو مسلم الخراساني من أفراد الدهر ويقال أنه من أعظم الأفراد الذين خلقهم الله كان المأمون وهو عباسي معجب به جدا معجب به جدا وإن لم يدرك لكن من سيرته ويقال وهذا حق إنه أسقط دولة وأقام دولة رغم أنه مات في الثالث والثلاثين كان بعيد الهمة ولا يكاد يقرب النساء حتى لا ينصرف عن الهمة التي من أجلها وجد يقول الذهبي في الأعلام وأزهق تحت سيفه أكثر من ستمائة ألف إنسان وأزهق تحت سيفه أكثر من ستمائة ألف إنسان ومع ذلك انقلب عليه أبو جعفر مع أنه هو الذي وطد لهم المنابر، فدخل عليه فأمر حرسه أن يقتلوه، وسجن عمه عبد الله بن علي حتى مات، لأن لا يستمع في ذود فحلان، والله يقول لو كان فيهما ما آليات إلا الله لفسدت، وهذا أمر مستقر ومعروف ويقال إن الملك عقيم، لا يقبل القسمة على لا يقبل القسمة على اثنين، وأنا أقول أفسر قول الله جل وعلا والله يؤتي ملكه من يشاء ثم آل الأمر إلى بعد أبي جعفر إلى, ثم إلى المهدي ثم إلى الهادي ثم إلى هارون ثم آل الأمر إلى الأمين والمأمون ثم بعد ذلك إلى المعتصم والأمين والمأمون والمعتصم كلهم من أبناء هارون الرشيد أما المأمون فكان أشدهم علما لكنه فتح باب الاعتزال على مصرعيه وهو الذي أعلى شأن المعتزلة أما المعتصم فقد كانت أمه تركية، وكان يكره أن يتعلم، وهو صبي، فذات مرّه وهو في حجر أبيه رأى جنازه، فقال يا ليتني أنا الرجل الذي على الجنازة، فتعجب أبوه، قال لي ما؟ قال إني أكره أن أذهب إلى الكتاتيب، أي لا أحب أن أتعلم، فأعفاه هارون من أن يتعلم، فبقي لا يجيد القراءة والكتابة إلا قليلاً. وهو ثامن خلفاء بني العباس وعليه تتجلى معنى قول الله جل وعلا والله يؤتي ملكه من يشاء لم يدر أبدا في خلد هارون الرشيد أن الأمر سيؤول إلى المعتصم لأنه كان ثامن ولده وإنما جعل الخلافة في الأمين والمأمون وآخر من أبنائه ثلاثة وكتب بذلك عهدا في الكعبة فقتل المأمون الأمين وتولى الحكم ثم مات المأمون ومات كل إخوته الذين بينه وبين المؤتصم فعال الأمر إلى المؤتصم وهو بقدر الله ثامن خلفاء بن العباس وحكم ثمانية سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام ومات عمره ثمانية وأربعون سنة وثمانية أشهر وثمانية أيام وترك ثماني بنات وثماني ذكور وهذا قد لم يتفق وقد كان له خصم من من محب الشيعة اسمه دعبل الخزاعي وكان دعبل ينتصر لآل البيت وهو القائل ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفينات أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم ومن فيئهم صفرات بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلاوات. وهذه قصيدة لها مقام عظيم عند من يفقهها المقصود أن دعبل هذا توعده المعتصم أهدر دمه فقال دعبل في حق المعتصم ملوك بن العباس في الكتب سبعة ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عد وثامنهم كلب يريد أن يسخر ويستهزئ بالمعتصم وهو الذي نادته المرأة المستضعفة وقالت له ومعتصماه فلبى نداءها والذي خلد ذكره أبو تمام في قصيدته الشهيرة السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بدو الصفائح إلى سود الصحايف في متونهن في موتونهن جلاء الشك والريب إلى أن قال رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم يصب وهي قصيدة بائية شهيرة خلدت صنيع المعتصم في عمورية ثم ما زال بعد ذلك خلفاء بن العباس يدب إليهم الوهن والضعف ومن ذلك المتوكل وهو الذي أحيى السنة وأخرج الإمام أحمد من سجنه ثم بعد ذلك نشر السنة وعاد الأمر إلى ما كان عليه وذهبت قوة أهل الاعتزال ثم انتهى حكم بن العباس في عام 655 تقريبا على يد التتار ثم كان الأمر في المماليك ثم تفرق الناس ثم ظهرت دولة آل عثمان ثم كان ما كان من استعمار كثير من الأمم لديار المسلمين وظهر هناك من الأخيار هنا أو هناك في كل بلد وحين من يرفع راية الدين ويعلي شأن الأمة وأكثرهم علوا وشأن في العصر الحديث عمر المختار رحمة الله تعالى عليه وسنوسي حارب الإيطالي إلى كثيرا وجهد في الله جل وعلا جهادا عظيما حتى سلب وقتل قال شوق رحمه الله ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء يويحهم نصبوا منارا من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء إفريقيا مهد الأسود ولحدها فجت عليك راجلا ونساء والمسلمون على اختلاف ديارهم لا يملكون مع المصاب عزاء وهي قصيدة جميلة رائعة تخلد صناع هذا المجاهد الكبير غفر الله له ورحمه ثم الحال كما لا يخفى على أحد نسأل الله أن يعز دينه ويعلي كلمته ويبرم لهذه الأمة أمن رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته غاية ما يريد أن نقوله أن الأمور كلها تدبر في الملكوت الأعلى وأن أحدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الله جل وعلا يأتي بفضله من يشاء، ومن رحمته يغدق على من يشاء. لا يس يسأل جل وعلا عما يفعل، وهم يسألون. فعظيم الصلاة بالله هي من أعظم أسباب نيل المرء لمبتغاه. ومن صدق ما من صدق إلى الله فراره، صدق مع الله قراره. من صدق إلى الله فراره، صدق مع الله قراره. وإنما العبرة بصدق القلب مع الرب أجعان الله إياكم من يستمع القول فيتبعوا أحسنه هذا ما تهيى إراده وأعانى الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته